مثل الجنة التي أعد المتقون تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم لهم سبت رحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعوا وإليه مأاب وكذلك أنزل له حكما عربيا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 فإنما عليك الملاغ وعلينا الحساب أولم يروا أن ما نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكمنا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وَقَدَّرَ مَنِ الَّذِينَ مِنْ قَضَرِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَثْوَى جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكَفَّاغُ لِمَنْ عُقِبَ الدَّارِ